الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن سريقا منهم لأكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المترين كل وجهة النار ومولينا فاستبتوا خيرات أينما تكونوا يأتبتوا برعه جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث قردت فول وجهك يضع المسجد الحرام فإن ذلك للحب من ربك ونطره بغافل عما تعملون ومن حيث تعجت فألي وجهت شهر المسجد الحرام وَحَشَّوْا أَلْقَاءَهُمْ فَأَعْلَوْهُمْ رُوحُهُمْ شَظَرَهُ لِهَا الَّذِينَ كُلَّمَسْ عَلَيْكُمْ حَلَّةٌ إلَّا الَّذِينَ غَلَّمُوا مِنْهُمْ إلَّا الَّذِينَ غَلَّمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَوْجَّهْهُمْ عَوْجَهُنِ وَلِأُتِمْ مَرِيضِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ لَمَّ أُشَلِّلَ فِيكُمْ عَزُورًا مِنْكُمْ يَتَلُونَ لَكُمْ آياتِنَا وَيَذْكِرِكُمُ الْمُعْلِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَالْمُعْلِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَالْمُعْلِمُ لَمْ تَكُنُوا تَعْلَمُونَ اذكروني أذكركم وأشكرني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.